وَإِذَا اشْتَرَحَتْ لَهُ الْأُنْسُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا ابْتَشَرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّمَاءِ